برئت منه الذمه أشرت إلى أن من اخذ بالأسباب متوكلا على الله سبحانه وتعالى فهو في حفظ الله سبحانه وتعالى أما من فرط في الأسباب وأهملها وعرض نفسه للتهلكة برئت منه الذمه أي ذمة الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه وأن يكلأه وأن يقيه لأنه فرط فعرض نفسه بتفريطه ذلك للهلكه نعم يقول هناك بعض الزوار إذا ذهبوا إلى غار حراء في مكة يستقبلون الغار في الصلاة ويستدبرون الكعبة فما حكم صلاتهم الصلاة باطلة والعمل منكر الصلاة باطلة والعمل منكر والمفترض في من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء إلى مكة أن يحفظ وقته في طاعة الله وبفعل الأعمال المشروعة وأما صعود الجبل وتكليف كبار السن هذه المشقة لصعود الجبل هذا أمر ليس هناك دليل على مشروعية هذا العمل ليس هناك دليل على مشروعية العمل ولا سيما من يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء يذهب إلى ذلك المكان ليتقرب إلى الله هناك بالدعاء أو بالصلاة وبعضهم من جهله يصلي مستقبلا الغار وهذا كله من الجهل بدين الله تبارك وتعالى وصلاة من صلى هذه الصلاة باطلة وعمله هذا لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن كان يصعد الغار إلى الغار على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل فليس هناك دليل يدل على مشروعية ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه يقول لدينا في شركة الكهرباء عمل إضافي لمدة تسعين ساعة ولكننا لا نعمل هذه المدة كاملة لأن الوقت لا يسمح بهذه المدة حتى فنحن نشتغل حتى نهاية النهار ولا نصل لتكميل هذه الساعات ثم نقوم بتعبئة نماذج فيها أننا قد, عم... قد قمنا بالعمل الإضافي كاملا وذلك بعلم المدير فهل هذا جائز؟ الذي يظهر أن ذلك لا يجوز لأنه غير مطابق للواقع وفي شيء من الكذب كون الإنسان يقول ويكتب أنني عملت 90 ساعة في الواقع لم يعمل إلا 60 أو 70 هذا خلاف الواقع والذي يظهر أن الذمه لا تبرأ بأن يكتب المسلم عملته تسعين ساعة وهو في الواقع لم يعمل إلا سبعين أو نحو ذلك والأمر حتى لو كان بعلم المدير ينبغي أن يصلح وأن يعدل إما أن يعمل الجميع الساعات كاملة أو يجعل الوقت الخارج الدوام بقدر حجم العمل أو بما يكفي لأداء العمل نعم يقول يوجد أمام منزلي مساحة أرض وقف مئة متر أخذت منها عشرين مترا وأخذت مبلغا من المال ووضعته في المسجد هل هذا كاف لا يحل لك لأن الوقف يبقى على حاله وينف فيه توجيه الواقف